يا فارج الكروب ضمني إلى حماك يا إله الوجود من لقلبي سواك إن زادي قليل وأنا طالب رضاك يا مداوي الروح سامح من أتاك أعفو يا منقذا قلبا غاب عن السجون.